وما كان لمؤمن أي قتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة, مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو اللهم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة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 وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا